وكذلك عن الحدث الأكبر إلا ما عن عمر وابن مسعود وإبراهيم النخعي من التابعين أنهم منعوه عن الحدث الأكبر ونقل النووي في شرح المهذب عن ابن الصباغ وغيره القول برجوع عمر وعبد الله بن مسعود عن ذلك واحتج لمن منع التيمم عن الحدث الأكبر بأن آية النساء ليس فيها إباحته إلا لصاحب الحدث الأصغر حيث قال أوجاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا الآية ورد هذا الاستدلال من ثلاثة أوجه الأول أن لا نسلم عدم ذكر الجنابة في آية النساء لأن قوله تعالى أو لامستم النساء فسره ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما بأن المراد به الجماع وإذن فذكر التيمم بعد الجماع المعبر عنه باللمس أو الملامسة بحسب القراءتين والمجيء من الغائط دليل على شمول التيمم لحالتي الحدث الأكبر والأصغر الثاني أنه تعالى في سورة المائدة صرح بالجنابة غير معبر عنها بالملامسة ثم ذكر بعدها التيمم فدل على أنه يكون عنها أيضا قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وعيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنوبا فتطهروا ثم قال فلم تجدوا ماء فتيمموا الآية فهو عائد إلى المحدث والجنوب جميعا كما هو ظاهر الثالث تصريحه صلى الله عليه وسلم بذلك الثابت عنه في الصحيح فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه قال أجنبت فلم أصب الماء فتمعكت في الصعيد وصليت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضرب بكفيه الأرض ونفخ فيه ماء ثم مسح بهما وجهه وكفيه وأخرج في صحيحيهما ايضا من حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى الناس فإذا هو برجل معتزل فقال ما منعك أن تصلي قال أصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك والأحاديث في الباب كثيرة المسألة الثانية اختلف العلماء هل تكفي للتيمم ضربة واحدة أو لا فقال جماعة تكفي ضربة واحدة للكفين والوجه ومن من ذهب إلى ذلك الإمام أحمد وعطاء ومكحول والأوزاعي وإسحاق ونقله ابن منذر عن جمهور العلماء واختار وهو قول عامة أهل الحديث ودليله حديث عمار المتفق عليه المتقدم آنفا وذهب أكثر الفقهاء إلى أنه لا بد من ضربتين إحداهما للوجه والأخرى للكفين ومنهم من قال بوجوب الثانية ومنهم من قال بسنيتها كمالك وذهب ابن مسيب وابن شهاب وابن سيرين إلى أن الواجب ثلاث ضربات ضربة للوجه وضربة لليدين وضربة للذراعين قال مقيده عفى الله عنه الظاهر من جهة الدليل الاكتفاء بضربة واحدة لأنه لم يصح من أحاديث الباب شيء مرفوع إلا حديث عمار المتقدم وحديث أبي جهيم ابن الحارث بن الصمة الأنصاري قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام أخرجه البخاري موصولا ومسلم تعليقا وليس في واحد منهما ما يدل على أنهما ضربتان كما رأيت وقد دل حديث عمار أنها واحدة المسألة الثالثة هل يلزم في التيمم مسح غير الكفين؟ اختلف العلماء في ذلك فأوجب بعضهم المسح في التيمم إلى المرفقين وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما والثوري وابن أبي سلمة والليث كلهم يرون بلوغ التيمم بالمرفقين فرضا وعجبا وبه قال محمد ابن عبد الله ابن عبد الحكم وابن نافع وإليه ذهب إسماعيل القاضي قال ابن نافع من تيمم إلى الكوعين أعاد الصلاة أبدا وقال مالك في المدونة يعيد في الوقت وروي التيمم إلى المرفقين مرفوعا عن جابر بن عبد الله وابن عمر وأبي أمامة وعائشة وعمار والأسلع وسيأتي ما في أسانيد رواياتهم من المقال إن شاء الله تعالى وبه كان يقول ابن عمر وقال ابن شهاب يمسح في التيمم إلى الآباط واحتج من قال بالتيمم إلى المرفقين بما روي عن من ذكرنا من ذكر المرفقين وبأن ابن عمر كان يفعله وبالقياس على الوضوع وقد قال تعالى فيه وعيديكم إلى المرافق قال مقيده وعفى الله عنه الذي يظهر من الأدلة والله تعالى أعلم أن الواجب في التيمم هو مسح الكفين فقط لما قدمنا من أن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها شيء ثابت الرفع إلا حديث عمار وحديث أبي جهيم المتقدمان أما حديث أبي جهيم فقد ورد بذكر اليدين مجملا كما رأيت وأما حديث عمار فقد ورد بذكر الكفين في الصحيحين كما قدمنا آنفا وورد في غيرهما بذكر المرفقين وفي رواية إلى نصف الذراع وفي رواية إلى الآباط فأما رواية المرفقين ونصف الذراع ففيهما مقال سيأتي وأما رواية الآباط فقال الشافعي وغيره إن كان ذاك وقع بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فكل تيمم للنبي صلى الله عليه وسلم بعده فهو ناسخ له وإن كان وقع بغير أمره فالحجة فيما أمر به ومما يقوي رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين كون عمال كان يفتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وراوي الحديث أعرف بالمراد من, من غيره ولا سيما الصحابي المجتهد قاله ابن حجر في الفتح أما فعل ابن عمر فلم يثبت رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم والموقوف على ابن عمر لا يعارض به مرفوع متفق عليه وهو حديث عمار وقد روى أبو داود عن ابن عمر بسند ضعيف أنه قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم في سكت من السكك، وقد خرج من غائط أو بول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى كاد الرجل يتوارى في السكك فضرب بيده على حائط ومسح بها وجهه ثم ضرب ضربة أخرى فمسح بها ذراعيه ومدار الحديث على محمد بن ثابت وقد ضعفه ابن معين وأحمد والبخاري وأبو حاتم وقال أحمد والبخاري ينكر عليه حديث التيمم أي هذا زاد البخاري خالفه أيوب وعبيد الله والناس فقالوا عن نافع عن ابن عمر فعلا وقال أبو داود لم يتابع أحد محمد بن ثابت في هذه القصة على ضربتين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورووه من فعل ابن عمر وقال الخطابي لا يصح لأن محمد بن ثابت ضعيف جدا ومحمد بن ثابت هذا هو العبدي أبو عبد الله البصري قال فيه في التقريب صدوق لين الحديث وسنكمل بقية هذه المسألة في الحلقة القادمة إن شاء الله فإلى ذلك اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته